البرنامج برعاية اسم المصحف الالكتروني تكنولوجيا الغد في متناول اليد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 فقد شاء الله تبارك وتعالى أن تكون أمتنا آخر الأمم وأن يكون كتابنا هو آخر كتاب ينزل من السماء وأن يكون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر نبي بعث إلى أهل الأرض وكان الأمر في بني إسرائيل مختلفا عن ذلك فهذه الأمة هي أكثر الأمم أرسل الله عز وجل إليها أنبياء فكان يرسل النبي فإذا قبض بدل بنو إسرائيل شيئا من الوحي الذي نزل مع هذا النبي فيرسل الله عز وجل نبيا ليسدد بني إسرائيل ويقيم عوجاجهم مرة أخرى واستحفظ بني إسرائيل التوراة والإنجيل فحرفوه فحرفوهما فلم يكل الله تبارك وتعالى حفظ القرآن إلى المسلمين ولو كان ذلك لوجد في المسلمين من يحرف القرآن كما حرف بني إسرائيل التوراة والإنجيل فتولى ربنا تبارك وتعالى حفظ القرآن بنفسه فقال عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلا يستطيع إنسان في جنبات الأرض أن يزيد حرفا بل ولا يزيد نقطة فإن فعل ذلك رد عليه ملايين الصبيان في جنبات العالم يائس أعداؤنا تماما أن يبدلوا لفظ القرآن أو أن يغيروا شيئا فيه لأن القرآن نقل بأعلى درجات التواتر نقله الجيل عن الجيل نقلا كاملا تاما أما السنة التي هي بيان القرآن كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم بأقسامه الأربعة المرفوع اللي هو القول والفعل والوصف والتقرير هذه الأنواع الأربعة تشمل المرفوع فهذا البيان الو السنة يمكن ان يدخلها تحريف في الجملة فلما كان نبي عليه الصلاة والسلام هو اخر الانبياء ولن يأتي بعده نبي اخر يصحح للمسلمين ما دخل عليهم من دينهم هدى الله تبارك وتعالى المسلمين إلى علم الحديث وهو علم قوانين الرواية ونقل الأخبار ولا نعلم أمة من الأمم اهتدت إلى عشر معشار ما هدى الله عز وجل المسلمين إليه من ضبط كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل من ضبط أي نقل يكون أي نقل عن الأقدمين وضع العلماء له قوانين الرواية وهذه القوانين التي تسمى بمصطلح الحديث أو بعلم الحديث إذن علم الحديث كله له موضوع واحد وله هدف يبقى إذن علم الحديث له موضوع وله غاية ذكر جلال الدين السيوطي الحافظ رحمه الله هذين الأمرين في مقدمة ألفيته ألفيته في المصطلح فقال رحمه الله علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود هو ده علم الحديث كله له موضوع وله مقصود علم الحديث ذو قوانينات حد أي قوانين محددة ليه يدرى بها أحوال متن وسند نعلم الاسناد إذا كان صحيحا أم لا وندري المتن إذا كانت ألفاظه صحيحة أم لا فذانك الموضوع يبقى موضوع علم الحديث هو الندري أحوال السند والمتن فذانك الموضوع علم الحديث ذو قوانينات وحد يدرى بها أحوال متن واسند فذانك الموضوع إذا ما هو موضوع علم الحديث الندري حال السند والمتن والمقصود ايه بقى المقصود من علم الحديث كله لماذا اقيم هذا العلم وشيدت اركانه ان يعرف المقبول والمردود ان نعرف ما هو الحديث المقبول الكلام المقبول وما هو الكلام المردود يبقى عندنا علم الحديث هو تصحيح الدليل تصحيح الدليل فلا يجوز لاحد أن يستدل على حكم إلا إذا صحت نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشكد العلماء لهم كلام في مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف طبعا من لا يدري حقيقة هذا العلم أو أخذ منه بطرف يعني يعتبر عامي فيه مجرد بس يعرف الاصطلاحات ويعرف إذا قرأ في المصطلح يفهم الكلام ده قال لك لا ذا الفقهاء كانوا يحتجون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام الشرعية والدليل على ذلك أن السنة الأربعة ليسن أبي داود وسنة النساء والترميد وابن ناجا عن غيرهما من الكتب مليانة بالأحاديث الضعيف والأئمة دول وضعوا الأحاديث تحت الأبواب الفقهية مما يدل على أنهم يحتجون بالحاديث الضعيف طبعا أنا لست بالصدد يعني الرد على هذا الكلام لكن القائل هذا الكلام رجل يتمذهب بمذهب الشافعي ويقول إن أول من قلق مردود والكلام دهوت وضعف وأبى أن يأخذ بحديث الضعيفة في الأحكام هو الشيخ الألباني رحمه الله أنا يعني ها أرد بكلمة واحدة على هذا من الإمام الشافعي رحمه الله نفسه الإمام الشافعي في خمسين مسألة ذكرها البيهقي ناصر مذهبه في كتبه والبيهقي كان بحرا لا تكدره الدلاء حتى قال الجويني ما من شافعي إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي فله الفضل على الشافعي لأنه الذي قرب مذهبه واستدل لأقواله وصنف كتبا لم يسبق إليها البيهقي بهذا العرض لم يسبق إليها بهذا العرض وهذه الساعة صنف كتاب السنة الكبرى وهو من أمتع ما أنت قارئ في الفقه وصنف كتاب الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة وصنف كتاب المعرفة في الاستدلال للشافعي وله كتاب تخريج حديث الأم يعني البيهقي ده قصة قصة كبيرة من كتب البيهقي هناك خمسون مسألة خمسون مسألة قال الشافعي فيها إذا صح الحديث قلت به يبقى الشافعي أهو ينص نصا على أنه توقف في الجزم بحكم المسألة على صحة الحديث والحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب كتاب فتح الباري البخاري له كتاب سماه المنح فيما علق الشافعي القول به على الصحة وأنا يكفيني يعني الإمام الشافعي في هذه العجالة لأن أرد بها بقوله عن هذا الكلام يبقى تصحيح الدليل هو أصل موضوع علم الحديث فلا يجوز لأحد أن يحتج على حكم ما بدليل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد والضوابط المعروفة في علم الحديث. يبقى علم الحديث تصحيح الدليل، علم أصول الفقه تصحيح الدلالة، تصحيح الدلالة أي تسديد الفهم. ولأجل هذا ولأننا نشرح في نشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى بإجماع الأمة. كان جميلا أن نقدم بين يدي هذا الكتاب قواعد علم الحديث لتستمتع بصحيح البخاري لتستمتع بصحيح البخاري إذا قرأنا سند ما وقفنا على رجال الاسناد وقفنا على سماع هذا من ذاك مثلا إذا كان المسألة فيها غبش بيننا وطبعا لا أستطيع أن بين شيئا من صحيح البخاري إلا إذا كنت عارفا على الأقل بتعريفات وألقاب علم الحديث يبا كده تنكشف لك الصورة لأجل هذا رأيت أن أقدم بيناد هذا الكتاب بعلم الحديث أنصره نصرا يعني على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى وعلى حسب ما أظن أنكم تطيقون يعني ملاحقتي ومتابعتي في هذا العلم الجليل وكثير من إخواننا اتصلوا بي ورسائل عايزين أعيد طبعا ما أستطيع أن أعيد الكلام ما أستطيع أن أعيد الكلام يعني كثير يقول لك أنا بحث التدريس فاتني كنت مسافر ولا ما طبعا هذا أمر لا نستطيع أبداً أن نعيد الكلام وإلا لن ننتهي من علم الحديث فأنا يعني أقول للإخوة الذين يتابعوناني ممكن يسجل يسجل على جهاز التسجيل الحلقة وابتدي يسمعها إذا كان عاجز عن ملاحقتي واللي في المرة الماضية نحن تكلمنا عن التدليس لكن يعني امر مرورا سريعا في دقيقتين على كل ما مضى نحن ذكرنا ان الحديث الصحيح له خمسة شروط جمعها العلماء في قولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عل يبقى الحديث الصحيح له خمسة شروط الشرط الأول اتصال والإسناد الشرط الثاني عدالة الرواه الثالث ضبط الرواه الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلة وإحنا ما زلنا في الشرط الأول اللي هو اتصال الإسناد قلنا اتصال الإسناد ده أول شرط من شروط الصحة ويقدح في هذا الشرط عدة أمور عشان تثبت أن الإسناد متصل لابد أن تنفي عنه العلن التي تقدح في الاتصال علل العلل القادحة في الاتصال هي التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي دول الستة اللي بيقدحوا في اتصال الإسنان يعني عشان تحقق الشرط الأول لابد انك انت تنفي كل هذا وكنا في المرة الماضية مع التدليس وأخذنا النوع الأول منه قلنا التدليس على أنواع ستة النوع الأول اللي هو تدليس الإسناد, الذي تدليس الإسناد الذي ذكرناه في المرة الماضية نعرف تدليس الإسناد تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه وضربت المثل بنفسي في المرة الماضية علشان يتضح المقام بدل ما نضرب المثل بأسانيد آه يعني آه لأئمة آه سابقين ما يحصلش فيه نوع من التصور أنا ضربت المثل وفصلت تفصيلا في هذه المسألة ولا يعني إيه أريد أن أعيد إلا بقدر يسير لي يعني يلتائم هذا الكلام مع الكلام الذي سيأتي اليوم في نوع آخر من أنواع التدريس أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه يعني لو أنني في زمان الرواية زي ما قلت لكم المرة للفاتح وأنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإنما قصدت الإمام أحمد عشان أأثر الإسناد يبعيش الإسناد طويل فيتيتوه منك الكلام فأنا قلت حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا الزهري قال سمعت أنسا قال أنس يعني أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أغفر للأنصار والمهاجرة مثلا يعني فأنا إذا قلت هذا الكلام لتلاميذ والتلاميذ دول يسمعونني وثبت أنهم يحضرون عندي بحيث لو قال واحد منه حدثني فلان على علي أنا كشيخه يعني يبقى إنسان صادق ولا شيء عليه هذه المجموعة التي حضرت عندي وسمعتني واحد منهم غاب عن المجلس سافر أو مرض أو حصل له أي ظرف من الظروف فغاب عن المجلس هذا المجلس الذي غاب عنه أنا حدثت فيه بأحاديث فلما رجع سأل أصحابه كم حديثا حدث به الشيخ قالوا له عشر خمسة عشر عشر أي كمية من أحاديث طيب هل هو هذا الغائب سمع مني هذا هذه العشرة لا ما سمع مني طب هل يستطيع أن يقول حدثني فلان لا ما يقدرش ليه لأنه كان غايب مع انه تلميزي وبيحضر قدامي لكنه كان غايب في هذا المجلس فالأحاديث العشرة التي لم يسمعها لأجل أن يرويها عني لابد أن يرويها عن وصاحب الله عني انا إسنادي للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثي حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس أسناد ثلاثي. ويتلميزي لما بيقول حدثني أبو إسحاق قال حدثنا السفيان مثلاً قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس أصبح أسناد رباعي نزل درجة. طب هو اللي غدا عشان يروي عن عن صاحب الله عني هاي أسناد خماس هيوالحدثني صاحب اللي هيسمي طبعاً. قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الزهري سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس صار إسناده إسنادا خماسيا فعلشان ما ينزلش درجة يوم سقط صاحبه من الإسناد ويقول عن ابي إسحاق ما يدرش حدثني لو حدثني أو أي صيغة من صيغة التحمل التي تفيد السماع المباشر يبقى كذب على طول خلاص ما عادش مدلزها نقلناه إلى شريحة أخرى هي أسوأ الشرائح على الإطلاق ألا وهو الكذب كما سنتكلم ان شاء الله لما نتكلم عن عدالة الرؤى هو ده خلاصه ايه تدليس الاسناد طيب علشان نتقي لعب المدلس في الاسناد العلماء اشترطوا ان يصرح بالتحديث عن شيخه خلاص ما يقبلوش منه كلمه عن لان عندي واسعه قوي ما يستطيع احد ان يكذبك لو استخدمت لفظه عن يعني انت دلوقتي لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ده اسناد ايه طبعا ده اسناد معلق ليه حذفنا الاسناد من اوله حتى منتهاه اللي هو الصحابي فلما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش حد يكذبك لكن لو قلت حدثني يا رسول الله تيجي ازاي يعني حدثك ازاي عشان كده كان قبيحا أن يكتب بعض من ليس بمتخصص في علم الحديث عايز يكتب مقال عايز يكتب بحث عايز يكتب يقول وها هو شيخنا ابن جرير الطبري يحدثنا ان فلانا فعل كذا وكذا وكذا ده غلط ما ينفعش اقول ابن جرير يحدثنا الكلام الكلام اللي هو الأدبي ما ينفعش في علوم الاصطلاح ها آه هو بيكتب كتاب أدبية لكن ما ينفعش يقول حدثنا ها هو جري ابن جرير يحدثنا ها هو شيخنا البخاري يحدثنا إمامنا البخاري يحدثنا ما ينفعش هذا خطأ لا يجوز برضو بعض الإخوة سالني بقول لي لو أنا كلمتك في الهاتف ممكن أقول حدثني فلان ما أنا سامعك ما هو من بؤك لودني بس عن طريق الهاتف هل دا جائز بقول نعم يجوز لكن بقيد لازم تقول حدثني فلان هاتفيا ما تقولش حدثني فلان وتسكت لان حدثني فلان وتسكت دا في الاصطلاح معناها انك حضرت امامي وسمعت من فمي لاذنك بلا وسطة ودي عمل زي الوجاده زي الإجازة. احد وجود تحمل لما أنا اجي مثلا أو المناولة لو جيت مثلا اعطيتك هذا الكتاب الكتاب ده كتابي أنا وأنا كانت في احاديث لي وناولتك هذا الكتاب قلت لك اروي عني هذا اروي عني هذا أو أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب فأنت لما تحب تاخد حديث من الكتاب ده وترويه حتقول إيه ما تقدرش أقول حدثني فلان لكن ممكن تقول حدثني فلان إجازة خاصة يبقى أنا عرفت انتخبت الكتاب ازاي ما سمعتوش الشيخ ما عادش قدامك وأعلي قرارك لا إنما اخذته إجازة أو تقول, حد أو تقول ناولني فلان اللي هو بيسمى مناولة بيسمى المناولة أو مكاتبة أي حاجة غير السماع المباشر لازم تبينها وإلا يبقى في مشكلة عليك يبقى في مشكلة عليك يبقى اذا التحديث حدثنا عند علماء الحديث يعني باختصار هو أن تسمع لفظ الشيخ إلى أذنك بلا واسطه يبقى منفعش حد بقى بالهاتف أو يسمع شريط تسجيل ولا حاجة ويقول إيه حدثني فلان وإلا إيه صار ذلك تدليسا يبقى المدلس لابد حتى نتقي المسألة دي ما ينفعش يقول لي عن أبدا إنما لابد أن يقول حدثني فلان أو أنبأني فلان أو سمعت أو قال لي أي صيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر طيب النوع الثاني من التدليس ده أخطر الأنواع جميعا هذا أخطر الأنواع جميعا وتكلم العلماء في حرمته ليه لأنه يغر ولا يستطيع أن يكتشفه إلا الجهابذة الكبار اللي هم حفظين بقى الأسانيد زي المية كده اسمه هذا النوع من أنواع التدليس اسمه تدليس التسوية أو كما يقول القدماء تدليس التجويد تدليس التجويد إيه اللي بيحصل التسوية يعني؟ يعني أنت مثلا لو ماشي لو في افترضنا في حفرة في الأرض وجاء واحد غطاها بشوية حطب وشوية أش فانت ماشي ماشي ماشي ومش واخد بالك ان في حفرة وانت متصور ان الأرض مستوية كلها الأرض ايه مستوية هو لما حط لك شوية حطب وشوية أش على الحفرة ظننت أن الأرض مستوية كلها ماشي انت ماشي ماشي ماشي اول ما وصلت للحفرة ومتوقع فيه ايه اللي وقعك فيها ما انك انت ما ظننت ان في حفرة لان في واحد غطاها بحطب يعني حاجة متشلاكش ايها لو غطاها بخشب مثلا ولا غطاها بحاجة متينة ولا كده ممكن كنت تمشي من عليه لكن انت ما اكتشفتش المساله فوقعت هو ده اللي بيحصل في تدليس التسوية اللي بيحصل في تدليس تسوية إن المدلس لا يسقط شيخه خلي بالك أن تديس الإسناد اللي فات أن يسقط الراوي شيخه مش إحنا قلنا إن هو لما غاب وحب يروي عني أم أخذ هذا الكلام عن صاحب الله فلما محبش ينزل درجه أم سقط صاحبه وداخل علي بعن ها؟ مش هو ده الإسناد لا مدلس التسوية بقى ما بيوقعش شيخه إنما يسقط شيخ شيخه بشرط أن يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه كلام ملاعبك في بعضه بس أنا أوضح لكم أعلى يعني نهاردة تدليس التسوية ده أنا ضربت لكم وعملت لكم إيه كم إسناد إسنادين والثلاثة هم الوليد بن مسلم ده هو اللي كان بيدل لتدليس التسوية احد الذين درسوا تدريس التسويق قال ايه ثنا الاوزاعي ثنا اختصار حدثنا اختصار حدثنا ونا اختصار اخبارنا وانا اختصار انبائنا وفي يعني العلماء يجعل انا اختصار اخبارنا برضه ثنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر إمام أهل الشام. عن اه شوف عبدالله بن عامر ده اللي هو اللي انا كذبه بالاحمر ده عن نافع عن ابن عمر الوليد بن مسلم بيعمل ايه بقى يقول بقى يسقط عبدالله بن عامر ده من الاسناد ده وخليها بقى ثنى الاوزاعي عن نافع بشرط أن يدرك الأوزاعي نافعا ما هو طبعا لو الأوزاعي لم يدرك نافعا واعت الوسطة دي ما أنت أو أنت هتقول منقطع الأوزاعي لم يدرك نافعا لا الإشكال هنا أن الأوزاعي ده هو أدرك نافعا يبقى لما يوقع عبد الله بن, الله بن عامر الأسلامي اللي الضعيف هو الضعيف دهوت من الاسناد، وإنت تلاقي الأوزاعي والأوزاعي مش مدلس الأوزاعي ليس بمدلس. لما تلاقي الأوزاعي عن نافع له تعظيم سلام لأن الأوزاعي امام أهل الشام ونافع طبعا مولى بن عمر عن ابن عمر فأنت لا تكتشف ولا يخطر على بالك ان في واحد ساقط من هنا. عشان كده سوالك الاسناد الإسناد أو جود الإسناد أي جعله جيدا أول ما تبصره على طول هتقول الإسناد ده كويس فدي مشكلة عادة فتلاقي مدرس التسويه يسقط الضعيف من الاسناد ما بيكونش المساله مساله علو بيكون المساله في, الغ... في... في الغالب الاهم رجل ضعيف او متروك انت لو بصيت في الاسناد شفت هذا البني ادم حتوقع الاسناد كله فانت بقى لما تيجي تلاقي الاوزاعي عن نافع طبعا أوزاعي مقل عن نافع يعني ما, ما رأيش عن نافع كثير لأن نافع مدني والأوزاع كان في الشام فكان يعني لقاء الاوزاعي بنافع انما يكون لما يكون الأوزاع راح يحج مثلا فيوم يلقى نافعا في موسم الحج فيوم يروى عنه الحديث والحديثين ليس بمكثر عن نافع بخلاف المسألة الثانية يعني شو المسألة الثانية حابت نقول أدل وليده ابن مسلم قال ثنى الأوزاعي عن ابراهيم بن مره ده اسناد او عن قره بن عبد الرحمن كلاهما طبعا انا يعني جمعت الاسنادين عشان ما اضطرش اكتب مرتين لكن هو الاسناد الوليد ثنا الاوزاعي عن ابراهيم بن مره عن الزهري عن عروه عن عائشه والاسناد الثاني الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعي عن قره بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة طيب الأوزاعي تلميذ الزهري روى عن الزهري كثيرا طيب إبراهيم ابن مرة ضايع وقرى بن عبد الرحمن يعني في حفظه مقال مشفور لكن الأوزاعي أدرك مين الزهري وروى عنه فانت بقى الوليد بن مسلم بيعمل ايه يقول لك سنة الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشه وقع واحد من دول او وقع الاثنين دول فانت ايه اللي هيعرفك بقى اذا كان الزهري لو زعت الزهري فانت لا يبدو لك مطلقا ان في سقط في الاسناد لا سيما والاوزاعي غير مدلس يعني عن اللي من الاوزاع دي احنا هنقبلها ليه لان الاوزاعي لا يدلس فبالتالي لو استخدم عن او استخدم حدثنا او الكلام ده مش هيكون في مشكلة على الاوزاعي في الموضوع ده يبقى إبراهيم بن مره أو القرى بن عبد الرحمن هو الحفرة اللي احنا شبهناها في الاول انت ماشي ماشي ماشي فاكر الإسناد تمام التمام أتاري فيه مطب انت متعرفوش عشان كده مدلس التسوية يسقط ليس شيخه ها؟ إنما يسقط شيخ شيخه وممكن يسقط ما فوق شيخ الشيخ كمان طيب الوليد بن مسلم عمل الكلام ده ليه؟ وطبعا ما اكتشفش المسائل زي ما لكم إلا الأئمة الكبار جدا هم عندهم يعني حفظهم في السماء يعني وحفظين بقى ألوف الأسانيد وعارفين بقى ده رايح فين وده جاي منين والحديث ده إنما يعرف بقره عن الأوزاع عن الزهري مش بالأوزاع عن الزهري يقولك الأوزاع عن الزهري غلط ليه؟ لا نعلم الأوزاعي روى هذا عن الزهري انما مين اللي روى عن الزهري يقول لك انما يعرف به قره ابن عبد الرحمن هو الذي روى عن الزهري انما الاوزاع ما روهوش عن الزهري ايه عرفكم يا جماعه وأنتوا كنتوا عايشين في الحقبه اللي كان عايش فيها الزهري لا ما كناش عايشين الائمه اللي هم زي ابن معين وال والامام احمد والبخاري والجماعه النقاد دول يقول لك لا يعرف هذا الحديث الا عن قره عرفتم منين قال لك ما احنا عندنا انسانه حفظنها وعارفين أنه لم يروي هذا الحديث في الدنيا عن الزهري إلا قرة في حين أننا شايفه عن الأوزاعي عن الزهري أتاري بقى الوليد بن مسلم عمل إيه بقى وأعلى قرة من الإسناد وخلال الأوزاعي عن الزهري مباشرة ليه بقى الوليد كان بيعمل القصة دي بيروي صالح ابن محمد الحافظ اللي هو صالح جزرة فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا صالح جزر. صالح بن محمد قال سمعت الهيثم بن خارجة احد الثقات يقول قلت للوليد بن مسلم انك افسدت حديث الاوزاع قال له ليه قال تعمد الى رجال ضعفاء روى عنهم الاوزاع عن نافع وعن عطاء وعن يحي بن سعيد وعن الزهري، فتسقط هؤلاء الضعفاء، أقول له أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء، أنا الحقيقة مش عايز الأوزاع يروي عن الجماعة دول، اللي ما تروك واللي ساقط واللي بتاع الكلام ده، فالأوزاع جلال أدرو، لأن الأوزاع ده كان إمام أهل الشام، حتى قال الإمام مالك مالك في لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاع والأوزاع كان له مذهب زي مذهب الإمام ملك بالضبط وحتى سفيان الثوري قال له رجل إني رأيت أمس رؤيا رأيت كأن وردة قلعت من الأرض وارتفعت إلى السماء فقال له سفيان ويحك لو صدقت رؤياك لمات الأوزاعي فجاء نعي الأوزاعي من آخر النهار فالأوزاعي كان إماما جليلا ثقة ثبتا ورعا حجة رحمة الله عليه اسمه عبد الرحمن بن عمرو. فبيقول الوليد المسلم الأوزاعي الحجم التئيل ده يروي الزاق عن إبراهيم بن مرة ولا عبد الله بن عمرو الأسلامي ولا ابن أبي فروة مثلا ولا يروي عن قرة ولا غيره الأوزاع أجل من إنه يروي عن هؤلاء فالهيثم قال له كلام العلماء بقى قال له طيب ما هو دلوقتي هذا المتروك اللي انت وقعته أكيد الكلام اللي رواه وحش سيء ممكن يكون فيه غلط فإذا نظر العلماء في حديث الأوزاع فوجدوه الأوزاعي عن الزهري والكلام منكر يعني مثلا ممكن أمثل لكم بمثال الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير في حديث بكده موضوع طبعا مكذوب يعني أو حديث مثلا آخر اللي الدنيا كلها بتقوله وفكرينه حديثا قدسيا وهو كذب لا يصح إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إليه صاع إلى, إلى آخره الحديث اللي الناس الخطباء برضو الواعزون بيقولوا برضو على المنابل أو عبد أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإلا تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما أريد فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد برضو ده إيه شبه الريح إرمي لا يصح أو عبد أطيعني تكون عبداً ربانياً تقول كل شيء يكون فيكون كاذب كاذب الموضوع وخذ هل جر حاجات كثيرة وحديث إنما تقبل الصلاة ممن توضع بها لعظمتي ولم يستطر بها على خلقي الحديث اللي برضو بيقولوا بقى الواعظون والمدرسون الكلام ده هذا باطل لا يصح اسناده ساقط فالنهاردة لو, لو, لو في حديث من الأحاديث اللي هي زي الجرجير أو مسألة هريسة تشد الظهر او المؤمن حلو نحب يحب الحلاوه او من اخذ مال من نهاوش اداب الله في نهابر مثلا او ربيع امتي في البطيخ والعنب طبعا ملهاش ربيع ربيعه في العنب بقى فطبعا ده إيه كل الكلام ده وائع كل دي احاديث مكذوبه وموضوعه وباطله وكده فانا لما يكون عندي اسناد الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه لو ما في الجرجير العلماء يقول لك مستحيل الكلام ده يرد بهذا الاسناد امال مين بقى اللي ممكن أعصب الحديث ده يقول لك الأوزاعي مثلا فالهايس من الخارجة بيقول له بيقول له يعني أنت لما تسقط هذا الضعيف وتخلي الأوزاع عن الزهر عن عروة عن عائشة العلماء هيدوروا مين اللي ممكن يتحمل عهده هذا الكلام فيلصقون الحديث, الحديث بالأوزاعي اذا انت كده ضعفت الأوزاعي هتخلي العلماء يتكلموا في الأوزاعي مع ان الم... الجان الحقيقي انت سقطه من الإسناد يبقى أنت أفسدت حديث الأوزاعي ولا لا أو طبعا أفسد حديث الأوزاعي فبقول له الهيث من خارجه فلم يلتفت إلى قولي ما سمعش الكلام بتاعي يبقى تدليس تسويه أهو أن يسقط الراوي شيخة شيخية وقد يسقط واحد فوق شيخ الشيخ كمان بحيث لا يهتدي له أبدا إلا العلماء الجهابدة الكبار طب العلماء علشان بقى يتقوا التدليس تسوية عملوا إيه نحن قلنا في تدليس اسناد ان يصرح بالتحديث عن شيخه لازم وصرحش عن شيخه يبقى الاسناد ضعيف نقول فلان وقد عن عنه عن عنه يعني استخدم لفظه عن في الروايه طب المطب اللي عملهن الوالد بن مسلم ده هنتخلص منه ازاي قال لك طالما شدد هنشدد عليه طب هتشددوا عليه ازاي يا معاشر اهل الحديث قال لك مش هيصرح عن شيخه بس لابد ان يصرح عن شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه شيخي كمان اذا ما عملش كده هنوقع الروايه بتاعته لازم يبقى الوليد المسلم عشان نقبل الحديث بتاعه هنبص على اللوحه كده لازم يعمل ايه الوليد المسلم هيقول حدثنا الاوزاعي قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر يبقى الأوزاعي يبقى الولي المسلم لا لابد أن يصرح في كل طبقات الإسناد طبقات الإسناد الطبقة راوي من الروايه يعني الأوزاعي طبقة ونافع طبقة وابن عمر طبقة خلاص فإذا كان الأوزاعي سمع هذا من عبد الله بن عامر فعلا يبقى ما ينفعش عندي آسف مش أقبلها منك تصريحك عن شيخك ليس بكاف لازم الولد يقول كده حدثنا الأوزاعي حدثنا عبد الله بن عامر حدثنا نافع عن ابن عمر او حدثنا ابن عمر إذا كان, اذا كان عايز يجود الاسناد ها؟ لابد يقول بقى حدثنا الأوزاعي حدثنا نافع هنا برضو لازم يقول حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري حدثنا عروة حدثتنا عائشة شددنا عليه يبقى يشترط في مدلس التسوية أن يصرح في كل طبقات السند غير مدلس الإسناد يكفينا أن يصرح عن شيخه فقط ولو كان بقية الإسناد معنعنا زي ما قلنا إيه شدد وجعل مدلس التسوية وجعل التدليس غامضا فإحنا برضو شددنا عليه وإن لن نقبل رواياتك حتى, حتى يكون الاسناد مسلسلا بالسماع إلى منتهى يبقى حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى منتهى الإسناد ده النوع الثاني من انواع التجليس والعلماء طبعا يعني حرموا هذا النوع لأنه يغر ولا يستطيع أن يصل إليه إلا الجهابذة الكبار الذين كانوا يحفظون الأسانيد عن ظهر قلب تمام في عندنا النوع الثالث من أنواع التدليس وهو تدليس البلدان والأماكن ازاي يعني لو أن رجلا قال لك حدثني فلان بدمشق أو ببغداد أو في بلاد ما وراء النهر لما يقولك لك حدثني فلان بدمشق اللي, اللي يارد على ذهنك مباشرة أنه سافر إلى الشام ودخل دمشق وسمع من علمائها ده اللي يخطر على بالك لا يخطر على بالك غيره هو المدلس عملي بقى هو ساكن في شارع الشارع اللي هو ساكن فيه اسمه شارع دمشق يقوم جاي بالشيخ ومقافه في الشارع وقول له حدثني فيقوم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان فيقوم هو يقول ايه ما يقولش حدثني فلان بشارع دمشق الذي هو في مصر لا ما بقولش كده يقول حدثني فلان بدمشق هو ما خرجش ما سافرش. ده هو واقف على باب الدار كمان شد كل سوعد على الرصيف وآخر تمام وبتاعه والراجل عمالي وقول حدثني فلان بدمشق أو حدثني فلان ببغداد شارع اسم بغداد أو حي اسمه بغداد محلة من المحلات اسمها بغداد أو يجي مثلا على النيل أو الفرات يعد النحية التانية من النيل وقول حدثني فلان في بلادي ما وراء النهر طبعا بلاد ما وراء النهر انت فاكر انه راح بقى بلاد واق الواق وسافر وبقى وتعب والكلام ده وهو كل المسألة عندك كبري وراه على الشط التاني وقولك حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر يبقى أنت برضو ده ايه ده يوهم الرحلة في بعض العلماء بيقول ان تدليس البلدان والأماكن لا يضر لأن كل يعني إشكاله التبجح بكثرة الرحلة التبجح بكثرة الرحلة يعني أنا لما أعرف ان أنت سفرت لبلاد الدنيا ولقيت سائر أهل العلم في هذه البلاد يبقى الحصير على اللي عندك حصيله كبيرة جدا يبدأ يطمعني فيك كتلميذ يطمعني فيك كتلميذ يعني محمد بن مسلم بن وارث أحد العلماء الكبار من أهل الرأي وكان فيه بؤ وتيه كان عنده كبر كده في نفسه وكان يلقب بصاحب الرحلتين رحله بقى للمشرق ولا رحل المغرب يعني ايه صاحب رحلتين يقولك من صاحب الرحلتين يقولك ابن واره محمد بن اسلم ابن واره فالمهم محمد بن اسلم ده دخل على شيخ له يقال له محمد بن العلاء وكنيته ابو قريب هو بكنيته اشهر منه باسمه وطبعا أحد برضو مسيح البخاري مسلم يعني وبرضو الإمة الستة رأوا عنه أبو كريب محمد ابن العلاء فداخل بقى علي محمد المسلم بن وارا بقى صاحب الرحلتين نافش شريشو وداخل فقال له حدثني أنا صاحب الرحلتين فطبعا الكلام ده ما عجبش أبي كريب ما عجبش أبا كريب الا ازاي تدخل على شيخك عايشاخد منه ونفى شريشة وتقول له صاحب الرحلتين تطلعه فابو كراي بيقول الرحلة تانية ومن الرحلة تانية وما دراكم رحلتان رمبار ويشالو كرا مربع وما عرفش ياخد من أبي كراي شيئا فهو التمسألة الرحلة وان يرحل إلى الأفاق والكلام ده دي مسألة كان يتبجح بها العلماء وكانت من أكبر العوامل التي تجمع كل التي تجعل كل طلاب يتمعون على الراوي انه لم يقتصر على احاديث اهل بلديه فقط فيقولك لك تدليس البلدان والاماكن يوهم انه رحل وانه تعب وانه عنده شيوخ قطار وانه كل شيخ اخذ منه كم الف كده ولا بتاع يبقى الحصيل اللي عنده 100 الف 200 الف 300 الف حاجه ضخمه يعني انا بقول ان ده مش اشكاله بس في اشكال اخطر من كده وهو في يتعلق بالاتصال قد يكون لا بالله سيما إذا قال عن إذا الراوي قال عن طبعا هو إذا قال حدثني فلان بدمشق لا لابد أن يكون لقي فلان بس دلس في المكان دلس في المكان قد هذا الراوي يكون بيدلس الاسناد كمان فأنا إيش عرفني يعني فقد يروي بعن، فإشكاله مش تدليس البدانه لكن بس لانه ممكن يكون هذا الراوي الذي روى عنه لم يخرج من دمشق وهذا الراوي المدلس لم يذهب إلى دمشق طب قبله فين فممكن ده يقدح في الايه في الاتصال ما بينهم هما الاثنين لكن هو إذا قال حدثني بقى إشكاله بس ايه التبجح بكثرة الرحلة طالما أنه صرح وقال حدثني ولم نجرب عليه شيئا من الكذب طيب يعني إيه؟ يعني أكتفي يعني بهذا القدر في المصطلح النهاردة وندخل بقى على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الرقاق وإحنا لازلنا في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب اللي هو الإمام البخاري رحمة الله عليه بواب عليه بقوله باب. ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة وروى في هذا المعنى حديثين الحديث الأول هو حديث أنس رضي الله عنه والحديث الثاني وحديث سائل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله في حديث أنس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاصلح الانصار والمهاجره وقد ذكرت في المرة الماضية أن شعبة رحمه الله روى هذا الحديث عن أربعة من شيوخه عن أنس رضي الله عنه وكنت خرجت هذه الروايات تخريجا يعني مجملا مختصرا بغير ذكر الفاضه في المرة الماضية ولا مانع أن ننظر مرة أخرى إلى التخريج إلى هذه اللوحة التي ذكرناها في المرة الماضية احنا عندنا شعبة ابن الحجاج اهو رحمة الله عليه يروي هذا الحديث عن أربعة من شيوخ يرويه عن معاوية بن قرة اللي هو ايه اللي هو في كتاب الرقاق اللي احنا ايه قرأنا دلوقتي شعبة عن معاوية بن قرة عن انس ابن مالك من اللي روى الرواية دي شعبة عن معاوية عن انس اللي رواه الامام البخاري في كتاب المناقب قال حدثنا ادم وابن ابي اياس قال حدثنا شعبه ورواه مسلم في كتاب الجهاد قال حدثنا ابن بشار محمد وابن المثنى محمد برضه محمد بن بشار محمد بن مثنى قال هما الاثنين كده قال لا خلينا, ن... خلينا ن... طبعا هما الاثنين قال حدثنا محمد بن جعفر هما الاثنين بيروي الحديث عن محمد بن جعفر غندر خلاص عن شعبه والنسائي رواه في كتاب المناقب عن نضر بن شميل عن شعبة وأحمد وأبو عوانة رواه هذا الحديث عن الطيارسي أبي داود عن شعبة كل دول اللي هو آدم ابن أبي اياس ومحمد بن جعفر غندر والنضر بن شميل والطيارسي طبعا في آخرون رواه الحديث بس أنا مش يعني أطول في التخريج كل هؤلاء ها؟ عدي واحد اتنين ثلاثة ثلاثة هنالوحامي بن جعفر ها؟ أربعة ادم من ابي ياس قال أربعتهم دول أربعة دول حدثنا شعبة ابن الحجاج عن معاوية عن معاوية بن قرة عن أنس ده الإسناد الاولاني إسناد الثاني شعبة يرويه عن قتادة ابن عام السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه من اللي روى رواية قتادة عن أنس شعبة عن قتادة عن أنس البخاري روى في كتاب المناقب قال حدثنا آدم من أبي اياس مسلم في كتاب الجهاد عن محمد بن جعفر غندر والنسائي برضه ابن المسنة وابو النضر عفو عفو ابن النظر اللي هو هاشم بن القاسم والترميزي برضه عن محمد جعفر غندر كل هؤلاء يروون الحديث عن شعبة عن قتادة عن أنس وادي عندنا اسناد الرابع شعبه عن حميد الطويل حميد بن ابي حميد الطويل عن انس بيروي البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا حفص بن عمر في كتاب المناقب قال حدثنا آدم بن ابي اياس والنسائي في كتاب عن المسكين بن وابو القاسم البغوي بن حبان عن علي بن الجعد قال أربعتهم حدثنا شعبة عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه الاسناد الرابع شعبة يرويه عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه إلا روى القصة عن شعبة أبو عوانة رواه عن أبي داود الطيالسي قال حدثنا شعبته وحماد بن سلم عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو ده تخريج الحديث على سبيل الإجمال وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن رجال بعض رجال الإسناد بعض رجال الإسناد تكلمنا عن محمد ابن بشار لشيخ الإمام البخير رحمة الله عليه وقلنا ان محمد ابن بشار هذا يلقب ببندر والبندار هو الحافظ أو الميزان الحافظ الذي حفظ أحاديث شيوخ أهل بلده قال حدثنا غندر وغندر ده اسمه محمد ابن جعفر وقلنا ان غندر هذا لقب له ومعناء المشاغب والذي لقب محمد بن جعفر بهذا اللقب هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريد امام اهل مكة ليه لان هو كان غندر يتعنت في الاخذ عنه فكان يقول له اسكت يا مشاغب بس يا مشاغب ذكر بعض العلماء ان غندر كان يكره هذا اللقب ما كانش بحبه هنا واحد ممكن يحط اشكال يقول لك ثم أنت لو قلت حدثنا غندر وهو كاره اللقب تبقى اغتبته طالما انه زعلان يعني غضبان من المسألة دي فالمفروض ان ما فيش حد يقول حدثنا غندر ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره فقال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته بهدته من البهتان افتريت عليه طيب هو غندر كان فيه ذلك من وجه تضر بن جريج الذي لقبه بذلك يبقى انت اغتب طب نطلع من المطب ده ازاي نقول لك العلماء إذا لقبوا راويا بلقب ما يدل على عاهة مثلا أو يدل على صنعة محتقرة لتمييزه لا للحط منه فذلك جائز عند أهل العلم <تصفيق> يعني مثلا عندنا في الرواه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي أحد شيوخ أحد تلاقي كتير قوي في الأسانيد الراوي مثلا زي الإمام أحمد أو غيره بس أحمد ما كانش بيقول كده حدثنا إسماعيل ابن علي عليا دي امه عليا اسمه ام اسماعيل كنت عارف <تصفيق> اسم الام كتير بيداريه يعني حتى البطاقه الشخصيه معادوش بيكتبوا اسم الام فيها زمان قبل ما تبقى يعني بالكمبيوتر كانت ورقيه ما كانش يكتب اسم الأم ليه كتير من الناس ما يحبش حد يعرف اسم أم أو اسم الرات بيغطي حريم بيغطي على الاسم فينسب <تصفيق> لامه دي مشكلة فكان إسماعيل ابن عليا يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني كلام صريح مش زي غندر الذي يقال انه هو ما كانش بيحب كده لا ده انا عندي نصه قال من نسبني الى امي فقد اغتابني ومع ذلك يقول لك ابن علي برضه طب هم قصدهم ايه من العمليه دي قال لك انما نسب الى امه لشرفه وليتميز على غيره ممن اسم أبيه إبراهيم ما انا عندي إسماعيل بن إبراهيم كثير لما انا اقول حدث أنا إسماعيل بن إبراهيم هتقول ابن مين ابن كذا ابن مين ابن كذا عشان على ما هو مين. لأنه ممكن الراوي يشترك مع الآخر في اسم الأب والجد وجد الجد والكونية كمان احيانا في بعض الروايه كده يشتركوا مع بعض لحد الاسم الثالث وساعات الكونية تبقى زي بعضها فانا لما اقول اسماعيل ابن ابراهيم بدل ما تقعد تقول لي مين ابن مين ابن مين اول ما اقولك اسماعيل ابن عليا مفيش غير اسماعيل ابن عليا واحد يبقى انما نسبوه الى امه لشرفه وليميزوه عن غيره وما بأس ذلك وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى أمهاتهم وظن احنا كلنا حفظين كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبني المسجد وكان الصحابة يحملون لبنة لبنة وعمار بن ياسر كان يحمل لبنتين لبنتين وكان ناقها ناقها يعني لسه أي من مرض في مرحلة النقاها ومع ذلك كان بشيل ايه طبطين بطبطين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره وهو يقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية أو نسباه إلى نسباه إلى أمة وبرضه بلال كان يقال بلال ابن حمامة بلال بن رباح الصحابي رضي الله عنه أمه كان اسمها حمامة بلال بن حمامة وابن الجوزي ذكر أظن في كتاب اسم رؤوس القوارير الصحابة الذين نسبوا إلى أمهاتهم فإذا كانت المسألة بقى ضابط المسألة إذا خرج مخرج التمييز وليس مخرج التحقير والانتقاص فذلك جائز عند أهل العلم <تصفيق> في هناك بيتان من الشعر جمع فيهما قائلهما الأنواع السته التي لا تعد غيبه محرمه فقال القدح ليس بغيبه في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الاعانه في ازاله منكر يبقى من ضمن الاصناف السته دي ومعرف انا انما نسبته الى امه تعريفا له وتمييزا له لكن والرسول عليه الصلاه والسلام ورد في بعض الاحاديث أن أبل الجهم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع تقدم لخطبة امرأة يقال لها فاطمة فذهبت فاطمة تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أني فلان وفلان تقدم لي عايز تاخد رأيه في الموضوع فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهل بيضرب ولكن إن كحي أسامة بن زيد قالت فكرهت ذلك ليل إن أسامة بن زيد كان لونه شديد السمار أصمر جدا فقالت كرهت ذلك فقال إن كحي أسامة قالت فنكحته فاغتبطت به يعني, يعني شف, شف هذا عن جوهر اسامه الحب ابن الحب اسامه ابن زيد ابن حارثه فقول النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك ما هو ده وصفه صعلوك لا ملل وأما واما ابو فلا يضع عصاه الا ده برضو وصف ولم يكن طبعا ذلك غيبة محرمة وحاشا أن يكون ذلك لأن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إذا كان الكلام أو الوصف خرج على سبيل التنقيص يبقى لا يجوز كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تصف صفية أو تصف زينب حسبك منها أنها قصيرة فماذا وصفه زي برضو سعلو كل مال له ماذا وصف فبتقول النبي عليه الصلاة والسلام حسبك منها أنها قصيرة فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أي لغير طعمه أشوف وصف مجرد وصفه إنما قيل على سبيل التنقيص هذه الكلمة الواحدة لو ألقيت في مثلا في الفرات أو في النيل لغيرت طعمه ولم يستطع أحد أن ينتفع بالماء كلمة واحدة أنا أقول للجماعة اللي هم عملين للنهار بيتكلموا وعملين يترياء على الناس وعملين يحطوا من الخلق والكلام ده لا سيما كان فيه خصومة ولا فيه غضب ولا الكلام ده فيوم يفتري ويتكلم بما يكره الآخر بقصد التنقيص ده بقى يعني هذا الحديث فيه رد وفيه عبرة له يبقى الوصف الذي وصفته عائشة رضي الله عنها مش زي الوصف الذي وصفه النبي عليه السلام. والسلام يبقى إذن نطلع بقى من القصة دي كلها ما خرج ما خرج التعريفي للتنقيص فإن هذا جائز عند أهل العلم. ولا غبار على ذلك ولا بأس به عشان كده تلاقي في الرواه مثلا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من أشهر رواة عن أبي هريرة ولا يكاد يعرف باسمه إنما يعرف بلقبه الأعمش أو سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش كان في وجهه عمش لدرجة أنه يعني يعني مراته زعلت, زعلت منه مرة فأنا قال بعض تلامذته اظن عبد الله بن ادريس وكان معاه جماعه كده قال لهم يعني كلموا الست من وراء حجاب وقل لها ده يا بختك ده انت عايشه مع استاذنا وتجر اسنا قال ده ده نفسنا نلمسه بس نفسنا نقعد معاه وانت عاد معالي النهار يا بختك فقال ايه قال لهم قولوا الكلمتين دول بس عشان مره ايه يعني تعرف يعني انت وتلم الدور يعني بالمسألة المساله دي ففعلا جم من وراء إيه من وراء حجاب واستذنه وشيخنه وقاعد يقولوا ده يعني هو ايه اللي فيه يعني ده اعمش بس فانطلع لهم قال لهم قاتلكم الله وهل فيه غيرها انا ما غير ان انا اعمش بس لكن اخلاقي كويسه وزي الفل معاه لكن اعمش تقول تقولي هو بس كذا كذا كبس يدوبك واعمش فقط لا غير فالاعمش ده معروف الاعمش يعرفوا بلقبه لا يكاد يعني يذكروا باسمه عندنا الاحول عاصم الأحول وعامر الأحول طبعا عاصم فوق وعامر تحت تمام وعندنا رواة برضو ممكن إنسان ينسب إلى مهنته زي الكسائي زي الزجاج زي الفراء وقد ينسب المرء إلى مهنة المثال الرديئة ولا حاجة القصد من هذا كله إيه التعريف مش القصد التنقذ ومنه كلام العلماء كلام علماء الحديث في الرواة يقولك فلان ضعيف فلان سيء الحفظ فلان متروك يوم واحد لك يا أخي أنت لما تقول فلان ضعيف ما كده ضيعته وكده هو هيزعل ان أنت قلت انه ضعيف يبقى أنت كده اغتبته نقول له لا إنما عرفناه لأنه يروي الحديث وربما أوجب حكما على الأمة كلها ويكون مخطئا في الرواية فأنا مش ممكن ألزم ملايين المسلمين من لدن هذا الراوي إلى أن تقوم الساعة بحديث ويكون غلطان فيه لا أنا ما اقدرش أعصر على الملايين وألزمهم وقد يكون الحكم فيه تحريم مثلا وكون المسألة حلال والراوي ده روى رواية غلط فيها ونقل التحريم ازاي انا اعسر على الأمة كلها برواية راوي لا انا بقول انه ضعيف لان هذا من النصيحة هذا من النصيحة ولما بعض الشعراء زمان اتكلم في امام الجرحة التعديل يحيى بن معين وقال انه هو مغتابه بتاعه والكلام ده وصلنا فأبياتا من الشعر العلماء ردوا عليه يعني الشاعر ده كان بيقول ايه بيقول ارى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد فلو كان خيرا كان كالخير كله ولكن شيطان الحديث مريد ولابن معين في الرواة مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة وإن تك زورا فالقصاص شديد عايز برضو إيه ترجم بقى الحديث ذكرك أخاك ملغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره بقول فإن تكو حقا يعني إذا كان الرود ضعيف فعلا فهي في الأصل غيبت عشان قال ذكرك أخاك بما يكره وإنت كزورا أي فقد بهتة فالقصاص شديد العلماء ردوا على القصة دي كلهم أجمع علماء الحديث زي ما نقل الإمام مسلم في المقدمة وقدمت الصحيح عن يحيى بن زعل قال سألت الثورية سفيان وشعبة ومالكا وسفيان بن عيينة عن الرجل يأتيني يسألني عن راو من الرواة هل أبين أمره فأجمعوا أنه لا بد أن نبين أمره وأن نقول أنه ثبت أو أنه ليس بثبت وأن هذا من النصيحة الواجبة حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الغيبة المحرمة بسبيل ويعني نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود اليكم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى آله واصحابه أجمعين غندر لو محمد ابن جعفر كان من أوثق الرواة عن شعبة قال ابن المبارك الإمام المبارك رحمه الله إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم غندر اللي هو محمد ابن جعفر ذلك أن محمد بن جعفر لزم شعبة عشرين سنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله ويذكر يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا أن غندرا أخرج إليهم جرابا فيه كتب فقال اجهدوا أن تجدوا فيها خطا فلم يجدوا فيها خطأا واحدا وقد روى غندر عن شعبة سبعة آلاف طبعا قلنا قبل ذلك إن الحديث بيطلق عند الإم المتقدمين ليس على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل كل كلام يروى بإسناد اسمه حديث فممكن تلاقي بقى في أخبار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وفي مقاطعه في مرسيله في معضيله هتلاقي الكلام ده كله موجود يعني مش سبعة ألف حديث يعني لا بد أن تكونها مرفوعة كلها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسبعة ألف دي برضو أبو داويد الطيلسي أحد الرواع عن شعبة برضو روا برضو عن شعبة سبعة ألف حديث وابن عادي يقول إنه روى عن شعبة الطيلسي يعني أربعين ألفا آآ لكن غندر كان له خصوصية بشعبة وطبعا الخصوصيه دي عنده علماء الحديث مهمه ليه عشان اذا حصل اختلاف نستخدم الخصوصيه في الترجيح يعني ابني او تلميذي لو واحد منهم نقل كلاما بضد الاخر عني العلماء يقولوا لا ابنه اولى لا لان هو اللي عارفه هو اللي عارفه يبقى الخصوصية دي بتستخدم في الترجيع عند الخلاف فلما غندر يروي عن شعبة حديثا ييجي واحد آخر زي سعيد بن عامر أو غيره يروي عن شعبة حديثا مخالفا لحديث غندر نقول لا غندر يقدم ليه لأن له خصوصية في رواية شعبة ابن الحجاج ومع هذا العلم كان غندر كان غندر رحمه الله من أهل العبادة يعني ظل خمسين سنة يصوم يوما ويفطر يوما لا يخل بذلك وكان صاحب ليل وتعبد رآه بعض الناس يوما خرج على قرعة الطريق وجعل يوزع زكاة المال فقيل له في ذلك فقال أرغب الناس في اخراج الزكاة وطبعا هو مأذون له بذلك إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يرائي أنه لا يرائي عشان كده ربنا عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يبقى يفهم من المقطعين دول الإبداء والإخفاء إن تبدو الصدقات فنعم ما فعلتم ليه لأنه خير للفقير إبداء الصدقة علشان ده يرغب الناس زي ما غندر اراد أن يفعل بشرط طبعا أن يكون المرء مطمئناً إلى فعله وأن هذا ليس من الرياء بسبيل يبقى نفذ الآية لأن الله عز وجل امتدح من يخرج الصدقة عيانا أمام الناس قال فنعم ما هي وإحنا عندنا الحديث حديث أبي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج فلقي رجلا أو لقي امرأة فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية فقال الرجل يعني حزينا الحمد لله على زانية هو كان عايز الصدقة تقع في يد المستحق من وجهة نظره يكون إنسان دين خير فقير كذا ثم قال لا لأتصدقن الليلة بصدقة هيعاود إخراج الصدقة مرة أخرى على تقع في يدي المستحق، فلقي رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق آه كل ما يطلع إلى العظم في الكرش، قال الحمد لله على سارق لا تصدقنا الليلة بالصدقة، فخرج فلقي رجلا فأعطاه الصدقة. فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني يعني مش محتاج فقال الحمد لله على غني فكأنه هم أن يخرج يعاود إخراج الصدقة برضو مرة الرابعة لعلها تقع في يدي المستحق فجاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبلت وأما الزانية فلعلها تتوب وأما السارق فلعله يستعف وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده ده محل الشاهد من الحديث الغني ممكن يغار يقول طيب ده رجل أخرج الزكاة, أنا أخرج الزكاة فيقوم يحمله ذلك على إخراج الزكاة يبقى إذن إظهار إخراج الزكاة مع أمن الرياء دا لمصلحه الفقير انما اذا خفت على نفسك الرياء يبقى أخف الصدقه عشان كده ربنا عز وجل قال وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم لا الخير لهم ان تبديها ليه لان ده هيغار وده هيغار وده غار يبقى الفقير هيستفيد لكن اذا خشيت على نفسك الرياء يبقى ايه يبقى تخفيها خير ايه خير لك وده برضو مسألة الواحد يكون عارف نفسه دي فيها حديث رواه الامام ابو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث حماد بن سلمة رحمه الله عن ثابت ابن اسلم البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر وهو يصلي فقال يا ابا بكر مررت عليك وأنت تقرأ وتسر القراءة صوتك مش طالع فقال يا رسول الله لقد أسمعت من جيد. قال له ارفع صوتك قليلا ثم مر بعمر فإذا صوته عال فقال له مررت بك وأنت تقرأ وقد رفعت صوتك اطرد الشيطان وأوقظ الوسنان النايم يعني عشان يقوم يصلي وكما قال له أخفض صوتك قليلا الحديث ده يعني بعض الإمام الترمذي لما رأوا هذا الحديث قال يعني وده احنا بقى يشوف هنستخدم علم الحديث ازاي ها بيقول إن يعني أكثر الناس روى الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلام يعني ما فيش فيه أبي قتادة فحيحنا قلنا الحديث المرسل ان التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسب كلاما إلى زمان النبي عليه السلام أهو عبد الله بن رباح ده تابعي يروي الحديث في الأصل عن أبي قتادة ها؟ يعني ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة اللي رأى الكلام ده حمادي بن سلمة الترمذي بيقول بعد ما استغرب الحديث قال إن إيه إن عبد الله بن ر را... إن أكثر رواة روا عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ اسمه يبدأ اسمه مرسل ده ليه لأن الصحابي واقع من الإيه من الإسناد يعني التابعي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن طبعا يعني هذا الحديث احنا بنقول طبعا إنه يعني مرفوع أيضًا صحيح لأن حماد بن سلمة كان من أثبت الناس في ثابت شباء اللي الليسة بنقوله من شوي بنقول أن الخصوصية في الشيخ الخصوصية في الشيخ تبقى فيه ترجيح فيه ترجيح عند الاختلاف علماء الحديث النقاد زي ابن معين وزي أحمد وزي العقيلي وغيرهم قالوا إذا اختلف الناس في حديث ثابت إذا خالف الناس حماد بن سلمة في حديث ثابت فالقول قول حماد ابن سلم ليه؟ لأنه لازم ثابت ابن أسلم البناني أكثر من عشرين سنة بحيث انه حفظ حديث ثابت زي قوله الله زي المية فلن يكون أحد في ثابت أوثق من حماد ابن سلم أضف إلى ذلك أن أبا داود روى نفس الحديث عن أبي هريرة بسند حسن عن أبي هريرة وهو في مسند إمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب لكن اسناده ضعيف يعني في أبو إسحاق السبيعي وكان تغير في آخر حياته وأظن وأرجو أن أكون واهما بالحديث بعيد أن الراوي عن أبي إسحاق أظنه زكريا بن أبي زائدة وطبعا زكريا بن أبي زائدة سمع من أبي إسحاق السبيعي في الاختلاط، يعني الحديث وإن كان ضعيفا لكن إذا ضم إلى حديث أبي هريرة إلى حديث أبي قتادة ليأخذ قوة الشاهد يعني أن عمر بن الخطاب كان يرفع صوته ليوقظ النائم طب أنا بقى لو هرفع صوت علشان بقى أسمى يعني اللي حولي وأنا أخشى على نفسي من الرياء أنا معملهاش إبقى أنا أسر بالإيه أسر بالقراءة اتقاء للإيه؟ للرياء يبقى غندر هذا من فقه العلماء كانوا يستعملون النصوص في ذلك إنه يخرج دي الشارع عشان خاطر يوزع الزكاة لي الناس في قطع زكاة حتى ينتفع الفقير. برضو لسه ما وصلناش لشعبه. شعبة داصله هو قصة يعني فأنا إن شاء الله لي يعني بعض الاتصالات في الوقت الباقي نرجع الكلام عن شعبة ابن الحجاج أبي بسطام رحمه الله في المرة الماضية. نعم عندك اتصالات. نعم طيب صدق نعم سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفضل نقبل رأسك هذا يا شيخ الله العفو يا أخي الله يحفظك بس وظة وظة التلفزيون عندك؟ جزاك الله خيراً وبارك الله فيك وأنا الله بعير مك جزاك الله خير وأروي سعيه الله, الله خير وجزاكم شاء الله عندي شيخ الله صدر. عندي زميل في في على دين. ولا على الله ولكن يظنوا على دين بنام <تصفيق> ان زوجته كان طلقها من ايه سنة او سنه ونص على المأذون وخالت عفشها و... وللاسف ما خدش منها الورقه بتاعت القايمه يعني <تصفيق> فهو دلوقتي يعني نكيهه فيه رفعت شكوى في القضاء ان هو تبييد عفش وكذا يعني فهو طلبوا ان هو يجي ان هو شاف ان العفش نزل بس هو ما شافوش بس متاكد ان هي خالت عفشها <تصفيق> ده التاول الاول السؤال الثاني عندي ربنا رزقني بثلاث بنات لا أعلموا كيف كيف أعلمهم في ظل الزمن اللي نحن إحنا عاشين فيه دهوت مش عارف أتدي معهم ازاي مسألة التعليم هل أدخلهم أظهر هل أبتدي بيوم التعليم العادي على سن كل مشايخنا بارك الله في يوم كان تعليمهم عادي حتى رزقهم الله عز وجل للهداية والعلم يعني أبتدي معهم ازاي يعني هي المشكلة هم لسه أطفال صغار لسه يخشوا الحضانة وكده بس مش عارف أتدي معهم ازاي والسؤال الثالث فتنة احنا وقعين فيها في العمل الشغل عندنا عمل وثيق التأمين على الموظفين كمكافئة نهاية خدمة وثيق التأمين دي الشركه هتدفع المبلغ بتاعها كامل في نظر انها بتغطي الوسائة او العجز او المعاش بخصة ثابت شهري بمبلغ ثابت في حالة الوسائة او في حالة العجز او في حالة المعاش نفس المبلغ وبتخير الموظفين تشترك فيها ولا لا وديها تبقى مكافئة نهاية خدمة بتاعتهم ومولومش حاجة تانية نعم وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليك الله, جزاك الله نعم نعم في صلاة أخرى فيه؟ طيب. في طيب عليكم الله وعليكم السلام في الله الله أحبك الله. أحبك الله جزاك الله خيرا الله الله تبارك الصلاة بالترتيب الصلاه يعني؟ صلاة أيوة ال... يعني بالترتيب دي يعني؟ ف... فاتت كصلاة ولا ولا ن... ولا في ها في, بتاعتها. في الصلاة ب... ها في الصلاة هل هي بالترتيب أم لا؟ الله خير. بارك الله. السلام عليكم. عليك السلام الله. نعم. طيب طب لا لو في ماشي كمان. وعليكم السلام الله. الله يحفظك الحمد لله. عندي ثلاثة بالنسبة لقراءة القران عليها طبعا اجر وبالنسبة لسماع عليه أجر فهل لو قرأت القران وبنية إن أنا بقرأ واسمع أنول الأجران والسؤال الثاني حكم البناء عن المقابر والكتابة يعني في ناس بتكتب آيات آيات عن نفسها مثمنا مدفن المرحوم مش عارف مين والحاجات دي السؤال الأخير من نصب السجدة السّه، القراءة، التلاوة. تلاوة. في إمام بيسجد ويكبر، ما بيطلع، ما بيكبرش، فل هذا دايس أمّا صحيح. نعم. شكرا السلام عليكم الله. نعم. نعم. السلام عليكم الله. أكي. الحمد لله. الله يحفظك بارك الله نعم أسؤالي نجاف اتفضل أول سؤال حكم الحموم المختارة وثالثان إذا في بكرى القرآن يعني على طول يعني بس ما لو سمعت إطفى تلفزيون بس أن سمعت القرآن بذوق خلص القرآن على طول بكرى القرآن القرآن على الاشر. نويت يبقى لا يعني هو ايه, ايه بيقرا القران يوميا يخلص يعني يخلص يعني القران انا فاهم يعني يعني يقرا القران في اليوم يخلص القران في يوم واحد من, من اول, يعني هو يجي يخلص أول الأول يوم من اول كده ما ده نعم نهادر. طيب ماشي. طيب الأخ اللي بيسأل بيقول إن يعني له زميل طلب في شهادة لأخ له يثق في دينه وحصل طلاق بين هذا الأخ الدين وبين مرأته وانها أخذت الاثاث البيت بالكامل أو أخذت أي بتاعتها بالكامل والمرأة. لم تتق الله تبارك وتعالى وعادت على الزوج بتبديد الأيمة والكلام ده وهو طلب طلب للشهادة هو متأكد مئة بالمئة هو يقول يعني أنها أخذت عفشها لكنه لم يرى ذلك بعينيه وطبعا الشهادة هتكون هل رأيت ذلك بعينيك أم لا ثم يقسم بالله على ذلك فنقول أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك ليه؟ لان الله عز وجل قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فاشترت للشهادة أن تكون حتى تكون حقا أن يكون عالما بها وطبعا ده السؤال المباشر هل رأيت, رأيت هذا الاثاث وهو ينزل بعينيك ويحرف على ذلك وهو لم يرى مهما كان دينا ومهما كان خيرا فلا يجوز لك أن تشهد لان هذه شهاده زور وربنا سبحانه وتعالى سيجعل لهذا المظلوم مخرجا نعم. ويسأل برضو عن يعني عنده ثلاث بنات وهو يعني محتار يعلمهم ازاي ايدخلهم الازهر او يدخلهم مدارس العامة أو كده. لا انا الحقيقة بقول انصح ان تدخل اولادك الازهر ليه لان الازهر الحقيقة حتبقى فيه فرصة ممتازة ان هو الاولاد يحفظوا القرآن لان القرآن مقرر وانت عارف الاولاد اللي هم في التربية والتعليم ما عندهمش وقت المناهج واسعة جدا عليهم بيفضل طول السنة ياخد دروس وروح وييجي والكلام ده فانت عشان تضيف القرآن كمان لمناهج الاولاد ما فيش وقت فالقرآن حيضيع بخلاف الازهر الازهر في الاخر بيشترط حفظ القرآن حتى يعني اذا وصل حتى الى نهاية الجامعة زي ما دلوقتي مدوها يعني كان زمان الحقيقة لحد ابتدائي كان الولد يشترط ان يحفظ القرآن دلوقتي المسألة وسعت أكثر من اللازم وأصبح دلوقتي الولد يشترط حتى يخرج من الأزهر أنه يكون حافظ دقيق القرآن هيبقى القرآن مقرر وعدين ممكن يدخل كلات شرعية والأزهر مفيش في اختلاط كمان لكن الصحيح في المسألة دي أن الآباء يعلمون أولادهم الدين والاعتقاد في البيت تعلم الأولاد الدين والاعتقاد في البيت يعني أنا مش هترك أولادي علشان يتعلموا بره لان برضو المناهج ضعيفة المناهج ضعيفة فيبقى لابد ان الابد يعني يكون له جهد هو والام في تعليم الاولاد الدين والاعتقاد والسلوك الحميد والكلام ده ويجي بقى المناهج الازهرية دي كلها تدي الاولاد معلومة عشان كده انا رحي انصح يعني ان الاولاد يدخلوا الازهر كلهم يعني بالنسبة لي طبعا مسالة وثيقة التأمين لا سيما الاخر قال انها اختياري فأنا لا أقول له لا يفعل ذلك لا يفعل شيئا من ذلك لأن طبعا المسالة كلها موال التأمين وهذه الأشياء كلها مستثمرة في البنوك وهي أموال ربوية كله أموال ربوية فهو لا يعني يأخذ لا يدخل في الوثيقة طالما أنه مخير فيها لا يدخل في الوثيقة ولا يفعل شيئا من هذا حتى يعني يختم حياته بأكل الحلال الأخ اللي بيسأل بها بيقول القراءة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت بالترتيب أم كانت منكسة فنقول إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالترتيب بترتيب المصحر لكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران فهذا استدل به العلماء على جواز أن يقدم المرء أو يؤخر إذا حدثت مرة لكن لا يكون ذايدا له. لكنهم حرموا التنكيس في السورة الواحدة. يعني واحد مثلاً بيقرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة، وفي الركعة الثانية أول سورة البقرة أو من نصف سورة البقرة. التنكيس في في السورة الواحدة العلماء منعوه. إنما التنكيس في السور كان يقرأ في الربع الأول مثلاً من سورة النساء، يقرأ في الربع الثاني من سورة آل عمران. إذا فعل ذلك مثلاً مرة أو الكلام ده فهذا إيه؟ لا تسريب عليه لكن لا يعني بشرط أن يكون عادة له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يقرأ القرآن أو كان أكثر عادته أن يقرأ القرآن مرتبا نعم السؤال برضو اللي بيقوله صاحبنا اللي هو قرأت القرآن يقولني أنه قرأت القرآن عليه أجر والاستماع عليها أجر فهو عايز يقرأ ويستمع ما هو ده تحصل حاصل ما هو ده تحصل حاصل يعني أنا ما عنديش يعني حاجة أقدر أقول فيها أنه هو في هذه الحالة واخد أجل القارئ والمستمع أما ان واخد أجر القارئ فنعم لأنه إنما يقرأ ولفظه والاستماع دائي ده, ده تحصل حاصل يعني. فلذلك أنا مش يعني هو يريد أن يكثر يعني الحسنات وكده فأنا أقول لك لو تدبرت كتاب الله عز وجل يعني قرأت وتدبرت كتاب الله عز وجل وأخرجت من هذه الآيات بهدايات وترجمت بعض هذه الآيات لواقع عملي هذا يكون أفضل بكثير جدا من الأجر الذي تريده أنت لأن الله عز وجل إنما أنزل القرآن ليحي به القلوب ما أنزله لمجرد أن يقرأ الإنسان ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة يعني أهم حاجة عايز يخلص يوصل عايز لأخيرها لا أنت تقرأ هذا هذا ثم لا تنتفع إلى متى إلى متى لا أنت لو قرأت آية واحدة فقط ثم جعلت تتدبر هذه الآية ونقلتها إلى حياتك كان أفضل من أن تقرأ القرآن كله ولا تفقه شيئا فيه يعني إذا لا يكون همك هو آخر السورة أما اكتبت الآيات على القبور فده مكروه إنما يكتب على القبور ممكن يكتب على القبر اسم المتوفى أو شيء من هذا رخص فيه بعض أهل العلم لكن اكتبت بقى الآيات والآية نفس المطمئنة رجع إلى ربك راضية مرضية وهذه الأشياء فهذا يعني لا أعلمه أنا في حدود علمي أنا لا أعلم أن أحدا من العلماء الذين يرجع, يرجع إليهم جوز أن تكتب هذه الآيات على القبر إنما كتبت الإسم، اسم المتوفى على القبر لتعليمه كده فهذا لا بأس به أما سجدة التلاوة فطبعا هو المفترض ده في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية ففي بعض الناس لا يكبر إذا خرج ولكن يقرأ يستأنف القراءة فإذا سمع الناس صوته قاموا ويعني الذي أعلمه أنه يجوز أيضا أن يكبر المرء إذا خرج اذا قام إلى الصلاة يعني هو إذا فعل هذا جاز وإذا فعل الشيء الآخر جاز أيضا أما اللحوم المستوردة فاللحوم إذا أتت من بلاد ليست إسلامية فهؤلاء كما نعلم يقينا من بعض من نثق بهم أنهم يقتلون لا يذبحون وإن إشراف كثير من اللجان الإسلامية إشراف صوري ده دي المعلومات الموثقة اللي عندي أنا إذا كان أي حد عنده معلومات أخرى فليفيدني بها إنما أنا أسير المعطيات التي عندي فالدول التي لا تدين بالإسلام لا سيما النصارى وغيرهم هؤلاء كانوا يقتلون لكن لما وجدوا السوق الإسلامي من أوسع الأسواق المستهلكة لما وجد وجدوا المسلمين أن المسلمين أعرضوا بيأخذوا بعض اللجان صورة شكلية يروح المذبح يقول له يشوف إحنا بنتبح إزاي الكلام ده وكثير منهم لا يشرفون بل في بعض الناس ممكن يضع اللافتة ان هذا ذبح على الطريقه الإسلامية ولا يكون ذبح على الطريقة الإسلامية والأصل في اللحوم الحرمة الأصل في اللحوم الحرمة ليست كبقية المطعومات هي والفروج كما حقق ذلك بعض علماء كابن رجب الحنبلي في القواعد وغيره فطالما الأصل في اللحوم الحرمه إذا لا بد أن يتأكد المرء من أن اللحوم مذبوحة وأنها اذا أتت من بلاد إسلامية زي السودان أو الصومال أو إندونيسيا أو هذه البلاد فلا بأس بذلك أما إذا جاءت من بلاد زي البرازيل أو الكلام ده فهذا نقول للإنسان لا ينتفع بهذه اللحوم ولا يأكلها لي لأنه كما قلنا القاعدة التي تقول أن الأصل في اللحوم هو الحرمة أخيرا يعني الأخ الذي يسأل عن الإمام الذي يتعاهد قراءة القرآن بحيث أنه يختمه يأخذ بالترتيب في الصلوات الجهرية مثلا بحيث أنه يقدر يختم القرآن في ثلاثة شهور يقول هذه سنة عن بدعة هذا جائز يعني هذا جائز لو أخذ القرآن من أوله إلى آخره هكذا بالترتيب ثم يعود كالحال للمرتحل فهذا جائز لا بأس به ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين